نار وسقوما ان حميما وسقوما ان حميما فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا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 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات هو الله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة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 اب صارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبرهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم الشيطان سوى لهم لهم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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۚ امْحَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۖ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ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 ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إما وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَمُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ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 في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا Craig